أكتبوا الآن سأذكر بعض الأسئلة أكتبوها من أجل أن تلخص لكم ما تقدم ذكره في الأصول الثلاثة أكتب بس عجلوا بسرعة كم عدد مراتب الإدراك وما هي السؤال الثاني معرفة الله عز وجل تستلزم ماذا السؤال الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم ماذا السؤال الرابع بماذا يتعرف العبد على ربه؟ السؤال الخامس ما هي الثلاثة الأصول؟ Als